هذه الباخرة حقيقة تعرفت لأول مرة على الشيخ محمد الغزالي كان يأخذنا بقى يجرينا ويلعبنا ثانية ومد الله يخرب بيتك يا كنج <تصفيق> الملك وكان يعني يقول لك ولست بشارب شايا بقرش ولكن أشربوا الشايا البلاشا أصحاب الدعوات هم اللي جعلوا السجن جنة يقول أي خليفة الله خليفة آبا قسمي حدثني حديثا جميلا أو حزينة عن زمن الطور الله سموه رئيس رجلة العكننة <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المشاهد الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم في حلقة أخرى من حلقات بنامجكم عفو والتجربة بنامجنا الذي نعيش فيه مع رموز الأمة الإسلامية في قصة حياتهم وتجاربهم ونستفيد من ذلك كثيرا ونطل على هذا الجانب الذي نعرفه لا نعرفه كثيرا عنه أهلا بكم وسهلا وباسمكم الرحب بفضيلة ضيفي لقاء الضيف المميز سماحة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حياكم الله يا شيخ يوسف حياك الله يا. أهلا بكم وسهلا وحياكم الله يا شيخ يوسف وكنا أذكر في حلقة ماضية عشنا معكم شوط في حياتكم المات عن صلى الله عليه وسلم وفقنا وإياكم. ووصلنا نحن وإياك إلى شبرة في القاهرة وأنت تتهيأ لدخول كلية وصول الدين شيخ يوسف حياك الله. حياك الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد فقد بدات مشواري ذهبت الى القاهره نعم لاول مرة ومعي سبت نعم في فطائر وقراص لجئت به معك من القريه طريق على طريقه الفلاحين نعم اه استأجرنا شقة كانت مع بعض الإخوة في شبرا نكون قريبا من الكلية والحمد لله كنت متجاوبا مع الكلية كما قلت لك لأنني أحببتها قبل أن أدخلها فكانت مع فطرتي و وكانت بيني وبين الأساتذة علاقات ودية طيبة ولكن أحيانا تقع بعض الأشياء أذكر منها بعض الطرائف كان أستاذ التفسير عندنا في سنة أولى اسمه الشيخ مختار بدير نعم وقعت بينه ومشدة نعم هو يعني قال يعني انه دعوه سيدنا نوح كانت عالميه نعم فانا أقول له لا انا هي دعوه محمد صلى الله عليه وسلم الله عليه. لماذا اغرق الله الأرض كلها اذا كان دعواته لماذا يورث الاخرين مم. قلت له انا الـ الـ الـ الواضح من القران إن محمد هو اللي ارسل للعالم رحمه للعالمين ليكون العالم النذير انه هو الا ذكر للعالم كلها ايها الناس انه رسول غير منام والحديث المتفق عليه في الصحيحين حديث جابر ان كان النبي باعه الى قومه خاصة وبعشت الى الناس كافة والقرآن في اكثر من آية قلت ارسلنا نوحا الى قومه قال يا قومي اني لكم نذير مبين انعبدوا الله واتقوا واصعون فبينها دعوة لقومه لقومه كان قومهم الموجودين في الاصل في ذلك الوقت لما جه طفال اخذهم يعني جميعا مهم شد النقاش وبعدين ثاني يوم الرجل اشتد عليا وقال لي اخرج من الصف ولا مش عارف ايه تاني من بدايه الطريقه يا يوم جه وقال لي والله يا قرداوي تبين ان انت الذي معك الحق الله وكذا <تصفيق> وصالحني وأصبح يعني صديق صديقا اللي شيخ يوسف انت انت اول مره تأتي إلى القاهرة ما جئت القاهره ما جيت في قبل هذا الوقت لا اتيت إلى الى القاهره في مناسبات في مناسبات قبل ذلك كنا نحن طلاب الازهر في المعاهد نحاول أن نذهب إلى القاهرة أو الإسكندرية مم. في المناسبات الملكية آه. يعني نيجي في عيد ميلاد الملك نعم. في 11 فبراير ونركب القطار مجموعة من طلاب المعهد ويجي ونفرد تذاكروا عاش الملك الصالح يا, يا. يا الله ما ما يقدروا يسيبونا ونرجع من نفس الايه الطريقه وما نروحنا اسكندريه بهذه الطريقه يعني ايضا نذهب إلى دار الاخوان اه المركز العام لهم لهم اماكن يمكن أن تقيموا فيها أن تبقوا فيها او ما كل واحد بيدبر يعني نفسه احيانا نشوف بعض الفنادق الرخيصه يعني بخمسه سعر مش عارف ايه بتاع 10 يعني ف او يكون حد له قريب بعضنا له اقارب له حمات عنده وبعضنا بيقول انا هنام في فندق لا الكلها دي قال في الازهر في جامع الازهر <تصفيق> يعني ف... انت يا شيخ نمشي بفندق الازهر لا والله <تصفيق> نمشي بفندق الازهر فندق قريب منه <تصفيق> يعني <تصفيق> نعم ف... ف... ومرة رحنا قابلنا الاستاذ حسن البنا في القاهره في دار الاخوان المركز <تصفيق> العام للاخوان واردنا ان نجلس يعني معه قال لنا نعم. انا والله كنت احب ان اجلس معكم ولكن ورائي موعد الآن <تصفيق> هشوف لكم واحد تدسوا بعد شوية قال لنا انت هتدسوا مع الشيخ الباقوري نعم فدرسنا على الشيخ الباقوري وقعد ينكت معنا ويقامل ولكن خدنا صورة مع الأستاذ حسيق بنّة على سلم دار الإخوان ولكن ليس معنا هذه الصورة ولا مع وأحد الإخوة خذ لنا صورة نعم. أين هذه الصورة هذه الصورة آه. الوحيدة اللي كانت مع, مع الأستاذ حسن البنّة آه. آه. آه. آه. آه. إذن كنتم تأثون لمثل هذه المناسبات فأنت تعرف القاهرة قبل تعرفه؟ <تصفيق> نعم اعرف كثيرا يعني عجل. يعني لما لما بدانا نعرفه خصوصا كنا نمشي نعم. يعني كان كل شيء بالمشي بالمشي يعني فاحنا واحنا بنركب الترام وهو رخيص جدا وطبعا مش القاهره اليوم بهذا الكبر وهذا ترامي الأطراف كانت اصغر من كذا بكثير يعني طبعا بكثير يعني لا شك كانت كبيره يعني ولكن اتسعت اتسعا يعني ككل البلاد يعني اه جميل إذن, إذن هذه الزيارة للقاهرة ليست الأولى أنا ظلنتها الأولى لا ليست الأولى لا. لا لا ليست جميل إذن كنتم اخترتم السكن الشيخ يوسف في شبرى قريب من الكلية الكلية طبعا في ذلك الوقت كانت في شبرى الآن ليست هنا لا ليست الالت. في شبرى لا. ثم بدأتم الدراسة نعم آه. شيخ يوسف آه. ماذا كانت تشترط الكلية في الطالب حتى ينضم إليها يعني قي شة الثنوية أن أن يحصل على الشاد السنوية نعم لا تشترط يعني أي شيء القرآن و... ومعلى هذا القرآن في من يدخل الأزر آ وهو يمتحن سنويا نعم في القرآن نعم قبل قبل الجعم معته. قبل كلية يعني. يعني في المعهد وفي الكية يعني كل. من الاشياء التي يمنح فيها الطالب الازهري سنويا نعم. في المرحله الابتدائيه في المرحلة السنوية في المرحله الجامعيه في القران اه وهذا من غير شكل احنا عندنا امتحان تحريري نعم وشفوي نعم وكنت دائما وكان عندي مشكلة في الشفوي إن ان اسمي يوسف طيب فكنت انا اخر طالب تقريبا آه صح يعني بالياء اه يعني ما حتى يعني كان معايا واحد اسمه يوسف كان اسمه ااا يوسف حشاد وانا يوسف القرداوي فبرضه انا بعده يوسف <تصفيق> عبد الله بعدين جيت بقى اول ما لسنت الامتحان يعني خلاص منهك تعبت وكويس يا شيخ كيف كيف لو انا عايز امدح <تصفيق> نفسي انا اقول له والله يا سيدنا الشيخ ان ارجو امتحني اعصرني واديني حقي والله, والله انا طالب, طالب غريب والله تتحدى اه تحدى ف <تصفيق> اسمك القذاوي القذاوي ايش يعني اقول له قصدي من قرض الشعر انا بقدس ان تقرض الشيخ طب قولي لي من الشعر الله الله والله في كذلك في في الكليه نعم تحريري و وشفوي وشفوي في اخر سنه السنه الرابعه نعم ان ان تحريري وشفوي وتعيين ما معنى تعيين يعني في بعض المواد يعينوا لك فيه يعني شيء معين نعم قطعه معينة من الكتاب تقراها وفيما شئت من مراجع وكتب بعد انتمتحر فيها او موضوع معين الى اخره نعم فانا يعني في الامتحان التحريري ده انت كان في اخر سنه حصل لي قصه لك نعم يعني في عشر رجال متامتحن الطلاب في الشهادة العالمية نعم وانا ليس عندي مانع ان امتحن على اي لجنة منها الا لجنة واحدة خوفني منها اخواني اذا ده الشيخ فلان هذا يعني فيه فلان قريبه ده يحب يطلع الاول وانا عايز اطلع الاول انا عايز احافظ على يعني تأتيبه المستوى المس... المس... المهتمر ثواني ودهم 10 دقال يعني مش هتيجي اللي على اللجنة دي وبعدين اجي اروح يوم الامتحان وابص التقي انا على نفس اللجنة اللي انا خايف منها الله انت تتوتر <تصفيق> <تصفيق> اه شافني الشيخ مختار بدير اللي, اللي, اللي قلت عليه في التفسير ده ايوه قال لي ما لك يا قنادو قلت لي اسمع انت قلت من حقك انك ترغب واحد مدرس في الكليه من بلدنا اسم الشيخ احمد صقر نعم السيد, السيد احمد صقر المحقق المعروف في امارك يوسف الله والله كذب اللي يشوف احنا جه عندنا زميل لك اسمه حسين هاشم نعم كان وكيل الازهر من من فتره نعم. قال لي وعدين كان الشيخ أحمد علي عضو اللجنة فوجد وغضام كده وقال لي انت مكشر ريا يا سيد الشيخ والله ما انا عليه وساب اللجنة ومش يقال لي فانت من حقا تشوف فانا روحت العميد الكلية كان الشيخ حسين السلطان الله يرحمه, يرحمه وقلت له انا لا اريد ان امتحن في اللجنة اللي انا عليها دي قال مفيش هنا احنا, احنا على حسب اهواء الطلبة يقول لأ اهواء الطلبة ده وانا بقول لك دخلني اللجنة الفلانية آه. بتقولها حام انما انا بقول لك اللجنة دي ما عندي شك فيها م. فعندك تسع لجان اخرى وديني على اي لجنة, لجنة منها آه. او كون انت لجنة او انت رئيسة وتحني وخبطي على الدولة كده قوة بتاع فالرجل راح سحب اوراقي من اللجنة وداني لجنة أخرى نعم اللجنة الاخرى ديت يعني رئيسها واحد اسمه الشيخ عبد القادر خليل يعني كان مشهور يقولوا ده سوقي وامتحانه عموله ايوه <تصفيق> كان فيها واحد حدث بيني وبينه مشاده شديده واحنا في الدراسة الله يجزاه الشيخ هاشم محمد الشيخ محمد علي احمدين استاذ الحديث وعلومه خلص فانا بصيت لقيت قلت مش معقول حقول ان خلاص خلاص, خلاص خلاص خلينا يعني كما شاء الله خلاص بس ورحت على كنا بنمتحن في التعيين في شيئين في علم التوحيد او الكلام في العقائد النسفية شرح العقائد النسفية لسعد الدين تفتازاني وعليه حواشي حشية العصام وحشية الخيالي وحشية عبد الحكيم وشرح سعد الدين التفتزاني نعم و... فعندنا قضية اسمها المقتول وميت بأدله عندنا أهل السنة نعم. في خلاب من السنة والمعتزلة ومعركة أفادق دي اللي فيها التعيين المسألة. وفي تعيين آخر في التفسير نعم يعني سورة الرعد أنزل من السماء ماء فسالت أولية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يقلن عليه في النار بتراحلات أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد يذهب لفاء وأما ما ينفع الناس فينقذ في الأرض فسألوني في التوحيد وفي التفسير وما أعلم فالصد ولكن كنت بحضر نفسي بحضر يعني جيد وإجاباتي مسددة وبعدين القرآن امتحان في القرآن قبل كده كان فيه امتحان في اللغة الإنجليزية شفوي للجنة واحدها وفي المنطق لجنة نوع حدها دي لجنه التعيين يعني بالذات اللجنه اللي انا ما في لجنه اخرى امتحنت فيها و, و... كنت ممتاز في الانجليزي وفي المنطق بعد جاء ااا امتحانوني في القران امتحنوني هيجي حوالي 30 سؤال يعني بيقول لي حفظ القرآن تشوف حفظ القران تستطيع تسالني وتقول لي الآية دي في اي جزء وفي اي ربع وفي الصفحة اليمين ولا في الصفحة الشمال وفوق ولا في الوسط ولا تحت يعني انتم اقتلوا متركة انتم تتحدى يا شكرا وفين ان سألنا اول سألتوا ديه كذا في الربع كذا في النصف الاسفل من الصفحة اليسرى مش كذا بدأ وكان شيخ الكليه نعم امين الكليه يا حضر محضر الامتحان يروح بس ساعات يجيله تليفون يعمل ويجي وهو اللي قاعد يسلني في القران لحد سوره الصف وا الى قوله تعالى واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين خلاص خلينا نقف عند ازيد بشره عند البشره بعد ما خلصت مم. الشيخ احمدين نعم لان كنت يعني خايف متخلف, متخلف منه واتخ ايه اللي حصل يعني ايضا الخلاف بينه وبينه توكا ان هو بيدرس لنا الحديث نعم وشرح الحديث نعم ومن الحديث ده بيشرحها حديث خير القرون القرن اسم الذين قالوا لناس ثم الذين لهم وان قرن الصحابه بالله. هل يعني تفضيله بالمجموع ولا بالجميع رأي الظنهور ان جميع الصحابة افضل من اي قرن بعدها, بعدها. وفيه رأي ابن عبدالبر نعم يعني قال انه الصحابة يعني فيه السابقون الاولون من المهاجرين والانصار واهل بدر واهل احد واهل بيعة الردوان ومن قام بين الرسول موقفا يدافع عنه أو كذا ومن قال الرسول فيه شيئا يفضله وكذا هؤلاء لا, لا يمكن أن يدانيهم أحد بقيد الصحابة يعني الذين حضروا معه يعني حدث الوداع كل هم من صحبة الرسول إن رأاه من بعيد فقال هؤلاء ممكن أن يأتي في الأمة. في الأمة من هو أفضل من بعض هؤلاء نعم. العلماء المجددون المجاهدون يعني ف فأنا قلت له الله يا مولانا انا أرى أن رأي ابن عبدالبر ده رأي سليم لأن ذولا الحقيقة ليس لهم من الصحبة من أصحابه الرسول لم يلازموه الله. لم يتتلمزوا عليه نعم. وخلينا نفتح الأمل أمام الأمة نعم. حتى يقول أنا ممكن أكون مثل الصحابة نعم. نفتح فيه لا لا لا فيه ناس ممكن يفيد الأمة نعم. يوقز الأمة يحرك الأمة من سكونها نعم. يحيوها من مواتها نعم. وأنا ما أتكلم ده. فيه أحد الـ الـ الإخوة من أصحابنا قال لنا سيدنا الشيخ مثل الشيخ حسن البنا هو قال الشيخ حسن البنا وهذا الشيخ قال له انت مش عارف ايه انت كذا كذا وعدشت الشيخ حسن البنا فقلت له انا ولانا هذا رجل افضل الى ربه ولا يجوز ان تتكلم عنه بسوء وحسن البنا يعني قدم العلم من ادي الامه وترك اثارا متا اشتد بالنوقف اللي من الايه من, من الصف ايش رايك يا شيخ نخليك برا الصف شويه ونرجع اذا بعد مشاهدي الكرام فاصل ونواصل باذن الله مشاهدي الكرام اهلا وسهلا بكم مره اخرى اسفين كنا ابقينا الشيخ يوسف القرضاوي خارج الصف قبل شويه نرجع الان شيخ تفضل يا شيخ فخرجت الصف وكنا في اواخر السنة نعم يعني فلم ادخل بعدها آه. عليه في محاضره هو اخذ منك موقف اخذ مني موقف وواجهته امامك في الاختبار في الامتحان في الامتحان آه. وهو الحقيقه وانا بجاوب كنت زاني كان الي والله ما بنسد اه يعني فبعد ما خلصت لقيته بيدعي علي في القنطاوي يقول تقول القنطاوي دي خدت يعني بالحضم والله والله انا ما كنتش انا ما كنت اجهله ما كنت اعرف قدره ما كنت اعرف كذا والله يا خدلني الله, الله وقال لي انت كذا وانت كذا الله والله, الله والله, الله والله الله واصبح قلب طيب يعني صديقا لي بعد كده لما روحت الدراسات العليا كان هو بيدرس لي ف جاء الشيخ اللي أنا هربت منه الأول ده أصبح هو الأمين العام للأزهر فجيه يزور الطلبة اللي بيدرسه الدراسات العليا وجاء الزور الشيخ أحمدي وقال سيدنا الشيخ هذا فلاني الفلاني لو كان الأمر بيادي لأعطيته العالمية من درجة أستاذ الله الآن الله. وهو كذا هو كذا نفاف نفاف و... و... يعني الله وكان يقول لي ماشته تحله القسم كده ل م و... و... وظل يعني هكذا نعم لكن مم. نحن شيخ قفزنا من اولى أصول الدين ورحنا للدكتوراة لكن نبغى نرجع لأذنك. لا مش دكتوراه انا بس الشهادة العالمية الشهادة العالمي. يعني لا. خلصنا المرحلة فره. ايوه يعني هذه الأشياء لكن اللي هي يعني لا يعني مثلا انا مثلا مما يخطر بالبال شيخ يوسف يعني يعني هذا تمكن من الطلاب وهذه الشروط حتى حتى يقبل الطالب حتى في الثانوي قبل الجامعة أين هي الآن؟ هل هي مازالت موجودة؟ هل الأزهر مازال هو الأزهر؟ يعني ما رأيك؟ الأزهر فرط في حفظ القرآن الآن في أصبح يدخل الطالب وهو يعني لا يحفظ القرآن كله على إنه يحفظه في أثناء الدراسة والحفظ في أثناء الدراسة الحقيقة ليس الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. على الحجر نعم بعض الطلبة كان يدخل القرآن يدخل الأسهر حفظاً للقرآن ثم ينساه لا لأنه لا, لا, لا, لا يتذكر و... ويراجع لك حياته العلمي لا مذاكرته لا القرآن لا يتفلت الذي نفسي تفلت, تفلت من الإبل في عقلها فالأسهر أصبح يعني تأخر يعني كثير حتى مستوى الأساس الأساس إذا كانوا بذرسلنا كان كثير منهم بحورا في يعني علو علومهم آه. ايه اللي حصل يا شيخ ليش؟ وهذا ليس خاص بالازهر شيخ. كل مؤسساتنا التعليمية في العالم العربي العالم ما الذي حصل, اللي حصل؟ للأسف نظام التعليمي كله في العالم العربي يحتاج الى مراجعة تعرف من كم سنة في امريكا الف احد ال التربويين الكبار كتابا سماه أمة على حافة الخطر لكن النظام التعليمي في أمريكا لا يخرج المثقفين ولا يخرج المتعلمين تعلم حقيقي الأمة على حافة الخطر وجاب فريق يعني ياباني يعني يا يبحث ما هي المشكلة في نظام التعليمي هل هي في الفلسفة هل هي في المناهج هل في الكتب هل هي في الأسجزة هل هي في الجميع وما الذي يقترحونه وعللوا الموضوع احنا لم نعالج الموضوع من جذوره يعني إلى اليوم يعني إذا أخذنا الأزهر كنموذج سمحت الشيخ أليس من الغريب أن يكون الأزهر بهذه القوة في زمن الاستعمار ثم يضعف في زمن الحرية كيف هذا يعني كان صورة مقلوبة ولا, ولا, ولا ما لها علاقة ببعض لأن السياسة يعني تريد أن تلعب بالأظهر أنا يعني قابلت أحد السياسيين المصريين المخربين من الرئاسة المصرية هو قلت له يعني لماذا يعني يترك الازهر ضعيفا والازهر مؤسسه كبرى ممكن ان يكون له تأثير في العالم كله صحيح ان زرت لو انا ما ذهبت الى بلد من بلدان العالم إلا وجدت ازهريين تخرجوا من الأزهر هذا من كلية الشريعة وهذا من كلية اللغة وهذا من كلية الدعوة وهذا من كلية أصول الدين وهذا كذا وهذا يعني قال لي يعني أقول لك بصراح نحن أريد للأزهر أن يقوى ولكن لا يكون قوته في مواجهة الدولة ولماذا تعتبرون الأزهر في مواجهة الدولة لماذا لا تعتبرون قوة للدولة هو كذلك لماذا لا تستفدون منه في نشر الدعوة في العالم أعفوا الأزهر من التدخل في السياسه السياسه الداخلية لا تهتموا بانه يؤيد الحكومه او سيبوا هذا خلوه يشغل الاسلام في العالم في الاسلام في العالم يحمل هذه الدعوه وكلما نشر هذا ازدادت مصر قوه وازدادت دولة مصر قوه وزاد ابو الناس لها وعدنا تكلمنا وهذا جاء وقت الغداء وبتاع وقال ان الحديث لم يكمل عشان نلتقي مره اخرى ونكمل هذا ما لم نلتقي ولم اياك ولم يكمل الحديث يعني لسه. طيب اذا كان خلينا ناخذ شويه فسحه يا شيخ انت الان تدرس في الازهر وعشت في القاهره سنوات معناته وغالبا في في مثل هذه السن يحب الشاب انه يتمشى شوية ويشوف والقاهره ملاه بالآثار وبلد يعني يام اهل الناس من كل مكان للفسحه والاستجمام و وال هل كان لك نصيب من ذلك كنت حديث تشوف الآثار مثلا في القاهرة الأهرام والمتاحف ولا هذه الأمور ما كانت كثير تهمك والله شفت الأهرام مرة يعني واحدة كان بعض الناس جيين وروحنا معهم شفتنا الأهرام وروحت مرة أيضا شفت القلعة يعني ومرة شفت المتحف المصري نعم بيقولوا عليها الانتيك خانه ايوه اه يعني الاثار الفراعنه وفي المتحف الزراعي نعم يعني حاجات شفتها مره في, في حياتي ولكن انا كنت مشغول بأمرين نعم بالدراسه وبالدعوه وبالدعوه والدعوه كان شغلاني اكتر وانا في سنتينيا من كليه اصول الدين اشتغلت يعني خطيبا في احد المساجد في مدينة المحله الكبرى اه قريب من المسجد ال طره قريب من مم. قريتنا نعم فكنت اذهب يعني الى كل يوم خميس نعم وارجع صباح السبت نعم والقي خطبه الجمعه والقي بعض الدروس مم. وفي الصيف وقيم في المحلة نعم يعني باستمرار وكنت أذهب إلى الصعيد وزيد بلاد كان الأساس حسن الهضيبي يرسلني إلى يعني بلاد الصعيد يعني لنشر الدعوة, الدعوة وأرسلني مرة وأنا في سنة ثلاثة كلية أصول الدين إلى بلاد الشام لبنان وسوريا والأردن بعد قيام نعم تعرف أن الثورة قامت كانت أيضا حدا فراصلا الإخوان يعني في أول الأمر وجاءت إلينا التعليمات نحرس البنوك والسفارات والأشياء التي يخاف عليها من الشعيين أو من حد يعني يريد أن يعمل عمل ضد الثوره في يحرق شيء من هذا يعمل تفجير يعمل كذا فكان الاخوان هم هذه الاشياء وفرحنا بها وسرعان ما أتغير الموقع في هذه هذا الوقت نعم يعني اوائل الثوره الاستاذ حسن رضيب طلب مني اروح انا واحد الاخوان لنزور الاخوه في سوريا وفي الاردن نعم و... وفعلا كان حتى في ذلك الوقت في أغ... أغسطس الثورة قامت 23 يوليو في نعم. أغسطس يعني بعد أسبوعين أو كانوا من قيام الثورة وكانوا لا يسمحون لا أحد بالخروج نعم. لازم تصريح مم. فكان ال... بعض ال... الإخوة القريبين للثورة جابوا لتصريح أني منذوب شركة مش عارف إيه ها. للكهرباء موزع <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فأروح كل اهتمام على هذا الاساس واخ رحت الى الاسكندريه انا والاخ زميلي ده رحمه الله اسمه محمد علي السليم وذهبنا على الباخره اسمها سيبيريا الى بيروت من الاسكندريه انطلقت من من الاسكندريه اشترينا يعني تذكره ب 5 جنيه نعم وركبنا حاجه اسمها الاندك صوت الصبح فوق الصبح اه وفوق <تصفيق> الصبح جميل جدا <تصفيق> يعني في في الصيف اه ويعني الطراوه والطراوه وان كان بدأ الواحد اول مره يركب الباخره بعد الباخره عايده اللي وصلتنا الى <تصفيق> الطور ثاني <تصفيق> مره بقى اركب الباخره لما اول مره اخرج من مصاح اول مره استخرج جواز ده سفر, سفر. اول مره يعني اتغرب نعم. فرحت الى لبنان وبقيت ثلاث ايام في, في لبنان, لبنان. واتعرفت هناك لجماعه اسمه جماعة عباد الرحمن نعم. يعني مؤسس جديد جماعه الشيخ محمد عمر الداعوق الداعيه المشهور ما موجود ولكن اتعرفت على اخوانه وابناؤه تذهبون بتوصية ولا يعني انت تدبروا حالك لما توصلون ولا كيف والله ابدا دبرنا حالنا كذا يعني وبعض في توصية وبعض ما في, في سوريا وفي الاردن في توصية, توصية انما في مكانش فيه توصية وبعدين الاخوة في بيروت قالوا لي انت حتروح الى سوريا وفيها حكم عسكري كان يحكمها يعني اديب الششكي في ذلك الوقت هتروح بالعمامه والجبه كده وتمشي كده تبقى معروف كده تمام ايه رايك يعني احسن حاجه نجيب لك قميص وبنطلون يبقى الشيخ يوسف يوسف الفندي افندي يوسف الفندي يوسف الفندي يوسف الفندي حلوه يوسف الفندي حلو. لي قميص وبنطلون وهذه اول مره في ودخلت الى سوريا وقابلني مع زميلك الذي ذهب معك مع زميلي آه. زميلي ده هو شاب رياضي ومدرب وكذا يعني فواحد للجسم واحد للعقد فذهبنا وقابلنا الاخوة يعني هناك ودبروا لي لقاءات مع الاخوان طبعا في حكم عسكري نعم فلازم اللقاءات يتبقى سرية وبعدين انا اتفقت مع الاخ المسؤول نعم قلت له انا اسمي عبد المصري اسمي ايه الله المصري اه فعلا عبد الله عبد الله المصري يعني مع انك مع انك يوسف الفندقي الاخ عبد المصري هيجي يجتمع بكم النهارده ويديكم درسيه مركزه واروح التقي في خفيه طبعا في البيوت طبعا. في وفي يوم من الايام انا عاده يعني صوت الطيته عالي, عالي. يعني ابدا هذه كده وبعدين احى اه, آه. يعلى الصوت اه صار الصوت فسمع الاخوه دق على الباب نعم قالوا المكتب الثاني المكتب الثاني ده اللي هو المباحث آه يعني آه السرية فقالوا تعالى خدوني دخلوني عندي الحريم جوه فجيه فعلا كان واحد من المكتب الثاني ودخل لقاهم فتحين المصاحف كده وبتاع قال انتو عنديكو ضيف قالوا لا انا سمحت صوت غريب كده قال الاخ كان بيشرح لنا ايه من الايات ومش عارف ايه بتاع الرجل ما جرأش ان يروح ناحية آه. الحريم ومشي وطلعت لنا وبعد شوية بتاع وانا قلت لهم لا إيه البقاء في دمشق هذه اصبح قطر بطر. فقلت لهم لازم نروح مكان تاني فروحت الى حمص حي. وحمص اهدأ بقى من مم. دمشق بنروح مع الاخوه في احد البساتين نروح نصلي الفجر كل يوم ونقعد في جلسه روحيه واسئله واجوبه وهكذا يعني وما... انتم ما كنتم تحملون يا شيخ يوسف رساله محدده وانما ل لي... ل لي... والتصريف والتوجيه للاخوان م. وما ما عندي رساله محددة اه بقيت في حمص يعني اكثر من اسبوع نعم. وبعدين رحت الى حماه نعم ثلاثه ايام نعم ولم اذهب الى حلب لان كان لازم اترك بقى سوريا اعدت الى دمشق لا وطلعت الى حدود دمشق متجها الى الى الاردن إلى إلى في حدود دمشق الراجل خد الأوراق. جوازي آه. وقال لي يا أستاذ إزاي حد سوريا قالوا فيها إيه أن أنت معكش إقامة وقال لي هو الواحد لازم ي... يحود إقامة قال لي طبعا قال لي والله أنا أصدأ أول مرة أسافر ولا أعرف هذا مم. وأنا آسف قال لا لازم ترجع طب انا خلاص انا مش مكتب. انا طالع يعني. ازاي تدخل بلد وجوازك ما يختمش انك دخلت هذا البلد آه. لابد ترجع وتاخد الختم ده وبعد جنة تاني آه. يا كان بالليل خلاص بالليل يعني اعمل ايه لا, لا في مواصلات ولا حاجة وقفت على الطريق كده لا. كنت لابس بقى الدوبو والعمامه فركت البنطلون وال... واحد فايت سياره مرسيدس كده وراجع عليه باين عليه بكده تعال شوف دي يا اخي علي... اتفضل يا قلت له والله انا في الأمر كذا وكذا واريد ان ارجع قال اتفضل وخدني وصلني الى دمشق بعت ال... لاخواننا قلت لهم يا جماعه طب يعني انتوا ادرى بي لا اعرف ماذا يصحوا جواز كان معاكم من يومها ليه ما خدتونيش اقامه والله احنا اسفين نسينا ونسي طيب راحوا جابوا لي ختم آه الاقامه ختم وطلعت ثاني يوم على الاردن على الاردن وعند الحدود الاردنيه وقف خير خير ليه يا استاذ عايز تدخل الاردن تلوم فيها ايه يعني آه. الاردن أتقوه. حد يدخل بلد من غير تأشيرة؟ لا حولها تأشيرة؟ اه لا. قلت لهم الله انا يعني سألت لقيت انتم ملكوش سفارة سفارة العلاقات مقطوعة آه. بين سوريا والاردن آه. قلت مخدتش ليه من لبنان مخدتش ليه من مصر قبل ما تخرج لا. من السفارة الاردنية في مصر آه. قلت له افرض انني مكنش عن دينية في ذلك الوقت نا. لزيارة الأردن مم. الآن وأصبح أصبح فقابة قوسين أو أدنى اه. من المسجد الأقصى تمدعني يا نا. أخي من الصلاة في المسجد الأقصى يا أستاذ أنت راجل جامعي اه. وراجل مثقف في حد يدخل بلد أجنبي بدون تأشيرة قلت له والله إحنا الثقافة اللي احنا بنخذها في الازهر بتقول لي ان بلاد المسلمين دي كلها ملاب احده وان دي الامة دي كلها امة واحدة وابن ابن بطوطة خرج من طنجة قعد له العالم الاسلامي محدش قال له ما اهل هات تأشيرة ولا, ولا هات حاجة وانا واخي ما اعتبرشي الاردن بلد اجنبي ولا انا اجنبي بالنسبة للاردن فالرجل قاعد يضحك أنا مهاضرة يعني و... بعدين اتصل بمش... في وزارتي البخلية وقالوا أنا <تصفيق> أمامي طالب أزهري قاعد يجادلني ويقولوا أنت إذا تمنعني من المسجد الأقصى ومعاش تأشيرة ومعاش كذا ومتاع يظهر الرجل كان بأحبوه قالوا ادي له تأشيرة فدخلت التأشيرة ودخلت إلى الـ الـ الـ الـ الأردن فأنا وبقيت في الأردن يعني فترة ولكن حدث لي في الأردن حادث أن أنا رأيت لزور المخيمات نعم ومن هذه المخيمات مخيم الكرامة ومخيم عقب الجبر مخيمات الفلسطينية مخيمات الفلسطينية فأخذت إصابة بالملاريا في أظن المخيم الكرامة هذا يعني وأنا يعني ما أعرفش عندي حساسية ضد الملاريا مريضت بها كذا مرة ف اشتد علي المرب فاضطررت أذهب إلى على عمان وعندما الإخوة المرس دخلوني مستشفى اسمنا مستشفى الدكتور ملحس نعم. لا تزال موجود هناك على الجبل آه. آه وفي هذه المستشفى زارني ناس كثيرين نعم. من أهم من زارني الشيخ معمم جيه واحد يحدثني مم. ويسألني أسئلة وأشياء وحاجات وعندما في الآخر قال لي الداعي تقي الدين النبهاني أهلا سهلا ومتع فالشيخ نبهاني مؤسس حزب التحرير فاج يعني يظهر انه سمع عني بان مم. انا لما ذهبت الى الخليل نعم ناقشت التحريريين مم. وافحمتهم نعم في القضايا اللي بيجادلوا فيها الاخوان من هذه القضاء انهم قالوا ان دعوه اللي تقعد أكثر من 23 سنة ولا تنتصر مم. تبقى دعوة خاطئة آه. لازم فيه خطأ وهو وتع... عادينا مالوك وتقولهم انتم منين جبتوا كلهم قالوا الرسول صلح صلح. طيب والرسول وكلهم تنتصر بعد 13 سنة أو 23 سنة هل لازم كل من يدعوه تقول ايه رايكو سيدنا نوح؟ سيدنا الله. نوح على حق ولا على حق فهمتوا بعد الف سنة إلا, إلا خمسين عاما هل قصر قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فراث يعني أفهمتهم في هذه القضايا من القضايا اللي كانوا يعني يزدوا فيها الإخوان العمل الخيري نعم يقولوا إن ما صحش الدعوة الإسلامية تشتغل باللعمل الخيري والاغاثي ورمل الله والجائعين تداوي المرضى تعمل مستوصفات آه. تعمل تلم الزكاه لها شغل بالدوله واذا عمل كده معناها حول الترقيع وهذا يؤخر قيام الدوله وهذا يعطل مم. انتصار الدعوه وهذا قلت لهم هذا كلام ثم اولا انه العمل الخير احنا مامرون به نعم يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وداهله في الله فعندنا شعبه يعني تحدد العلاقه بالله اركعوا واسجدوا وعبدوا وافعلوا تحدد علاقه بالمجتمع وافعال الخير فعل بالقوى المعادية وجاهدوا في الله حق قدر فهذا المسلم مطالب بهذا كل وبعدين قلت ليس كل الناس قادر على الدعوه فيه واحد يدعو وفيه واحد يشتغل صحيح. في العمل الخير عنده طاقة تنفيذية يشغله صح. بعدين الأهداف تتفاوت فيه أهداف بعيدة وأهداف قريبة تقول واحد لما يكون عنده حديقة فيها أشدار زيتون يزرعها بعد كذا سنة على ما تسن او نخيل كذا سنه ولكن الأرض موجوده ممكن يزرع فيها خبروات يزرع فيها ملوخيه يزرع فيها فجل في جزر طماطم اي اشياء ديت ليه هل هي الاشياء البعيده لا تتنافى مع الاهداف الخ المهم الجبال فهو يظهر ان حف الدين النباني يظهر سمع يعني هذا الشاب اللي جه يجادل الاقطار في في الحزب ويفهمهم فده زارني وشكلي ميرى اعرفش يعني تميت سمي هو في الحقيقه لما قال لي انت هتغطي لي النباني طيب شيخ يوسف الحقيقه انت الان خرجت من مصر وبالكاد دخلت إلى الأردن بعد هذه المشكلة على الحدود وجادلت أصحاب حزب التحرير في الخليل والتقيت بمؤسس الحزب في عمان وانت مريض قليلا بالملاريا نسال الله يشفيك ويعافيك الملاري كان اخر كان معنى لفيت الضفه الغربيه كلها ذهبت اه, آه ذهبت إلى الخليل وذهبت الى نابلس وذهبت الى جنين وذهبت الى عدد من البلدان وذهبت الى عمان وذهبت الى اربد وذهبت الى السلط والعداده في معسكرات يعني يعني عملت دولة في كل في الضفة الشرقية والضفة الغربية والقدس تعرفتني في ذلك الوقت على الشيخ عبدالله غوشة فجاب ديت في, في النهاية سنحتاج إذا أذنت إن شاء الله لعل الله يتيح لنا فرصة لقاء آخر معك اللي عن هذه الرحلة لأن هذه الرحلة مهمة يا شيخ في بلاد الشام إن شاء الله لكن الآن وقت الحلقة انتهى فلعل الله يكتب لنا معك لقاء تحدثنا فيه عن تفاصيل هذه الرحلة لأنها مهمة جدا وتوفيق تاريخي في مرحلة من مراحل حياة الشيخ يوسف القرضاوي إذا أذنت مشاهدي الكرام في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم سماحة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي ولعل الله يصل لنا معه لقاء نحن وإياكم بإذن الله تعالى جزاك الله خير في بلد الشيخ شاهدي الكرام إلى أن نلتقي بالحلقة القادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا ذيك خير يا شيخ شكرا الله لك والله شواره يا, يا. قرداوي قرد اقول له قصدي من قرض الشعر انت قرض الشيخ طب قول الشعر اه اه تدريس وسوق وامتحان وعموله اه دي يعني, أقوله يعني. والله أنا, انا ما كنت اجهله ما كنت اعرف قدره ما كنت اعرف كذا الله خلاني اخخير صراح نحن نريد للازهر ان يقوى ولكن لا يكون قوته في مواجهه الدوله اسمي ايه عبد الله المصري اه فعلا عبد الله المصري لما لما مع انك مع انك فندي <تصفيق>